يعني في نص الفصل ولا يدخل حق لم يذكر اه عليه السلام ولا يدخل حق لم يذكر فيبقى كما كان اذا مثلا تقسموا يربه ما تحاكموا عن المناشي ولا ما تتبع الحقوق القسمه هذه تقسموا عادها على ما كان فابقا كما كان مثلا الذي يقول الحقوق بينها النصين <تصفيق> تبقى على ما كان لا ما ما تغير بالقسمتين ما تاثر بالقسم <تصفيق> لا <تصفيق> ما هذا اللي يسموها اسس على الغربه ما تتبع الحقوق القسمه ما الـ لا, الـ ما لا, لا ما تشتغل الا العرف لا العرف ولا الذكر ما ما بس كنت... ما اقدر ما اقدر الهم ما انا معها ما قلنا على <تصفيق> ما, ما هي على سال حقوق بينهم مستويه ولا مختلفه يعني ما تقدر هذا دخل في ما, ما تيل قسمها غيرت خايدة جاو هي مختلفة قال إذا جاو بحضرين من قربة هل قسموا هذل بيت؟ لك يا مثلا بايبيل الواحد مثلا افسد الأرضية المحاقر بيننا سواء أنا واحد ورجع تقسمنا قربة تيه هبوا من هذلذ زيادة ليه مقابل شي تيه في تيه الحالة قال لي من هذلذ وقالها من هذلذ معابرنا نص اه بيننا نص لا اقول هك دي القسمه تيات تتبع تتبع على الحقوق اه على ما هي على لا لا. الا للعرف الا قلنا اذا العرف يتبع عليه القسمه الحقوق. الحقوق فلا بعض هالحقوق ما هي شيء ماشي ما بيعتبروها الناس حقوقها اه فهي ما قال سهل ما اخذ الشن بعد المسام سامح حبيبي الحين جوب حدان بس, بس... بس... بتسامح. بس... بتسامح بس. داك اليوم دا... لا شي داخل يوم ما كان لا بشي ما خبل لا ما, ما كان بيعتدوا بهذا حق المسيل وحتى ال... الرعي امور عايده عنده هذا الناس كلها لا ما الناس وقد الاراضي قال اديه سعر 11 من الامر بيجوب بل... 20 حبه وما كان يبيع على الارضيه وبعدها أمد كم حقوقه؟ ليها السعر؟ عايدي ما بيعتبر ولاي الحقوق حقا؟ نا من هذا الحالة هو؟ ها؟ <سؤال> بشتي بيه مثل ذا بعض الأحيان جوبه عرق عايدي لكن ما هنبيع الدولة ما بيعتدوا؟ نا هنا كم بيشتنا؟ أقربة عادها الأمناجي والميواج والمصدر من, من هير؟ كب غير كب يذكروها ما بيذكروها بحساب اي عايدي عنده داخل يوم يظلو كل ماي اه بعدها ما بيتلها من انه بايدي لها اسعار ويجي لها قيمه ويجي لها هذا ما انا ما انا بيع عايدي اذا سعره تعرف اه صادق صادق انها به عرف تمام ما لها العرف يدخل كل حقوق وكمال ها قيمه يقدم ايه <تحسد> ومن البدر والدفين كذلك لا يدخل إذا مثلا على حسب ما هم إذا هم جاء هم مشتركين قبل سر, سر مثلا للحين هذرينا جيربا حد احنا مشترك والجاعة تكسمنا جاءت اسمه هذه مدري فإذا ديها الدرية التي دي هذرينا أما قدوها يتبعها هذري مدري والله دارينا فارس دارينا مصين وما جاءوا مع كلات له فيها. اذا ما قدوا يتبع على كل حاجة. ومن هو يعني ابن الكبوك يشتي. الذي لا يدخل. لا يدخل في القسمة. قال, قال لا يدخل في القسمة حد ولا اللذي يدخل للبدر. كذلك. ايه. والدفئين كذلك. اذا جاءوا بالشيء مدفون. البيت ولا فالارضية. ايه. اذا هو ملك الهم. فعاد أهمل ما قد دخل فالقسمة لا, لا جوبه مدفن جوبه مدفن حق والله يقول ها قد خرج فيه نصيبي فلحنا ما عم يسمونها رفضيان ولا ما عم يسمونه كذلك الارض ما رهاء لا بيحسبوا كل شي قومه وما إذا هو مختلف قنات هذه عقابة ببناء سيارة محتج بيتهمنو كل شي بدي لا بيته شركة عمى قيمته إذا هم نشتوا مدلاً نشلوا داك الأرض يهدي فيها مخزق ويجيه يسعروها يدمنوها بطل مخزق حقها والخزان حقها وكل قطال مثل ما زمنه يدمنوه واحده ايه دا, هلو دا هلو يدي يدي اه اه يجي من المزروعة ويتمنوه بطل وانه جي سواء يتمنوه هو والله الله لما يجيه قد قعدت اسمع حنجو بدوا الدفين إذا قد من الحوق قلنا لا يدخل في القسم أي والله إذا قد ما يقسمه؟ على الأرض صادم، أبدا يرم منه يقسم إذا قد قسمه أحد <تصفيق> ما قدوله؟ لا ما قدوله وإذا قلنا إذا به شيء موجود في الأرض سعروها على حزب، كل ما فيها يدخل في القسم كل شيء عندنا قد بشاهر ما في سواء إذا فيها خزانات، إذا فيها كذا، إذا فيها, فيها, فيها بير، إذا فيها أه إذا ما بدهم يشتركوا فال... فالأصل بيتمنهم ولا يقسموا الفرع دون الأصل كذلك يروح يقسموا الشجرة، كل واحد يقيلها عذقة فالأصل بينهم، فالأصل ال... بينهم، فلقاك شل، وانا كيال عذق الله لا اسمه العلبة ها اسمه اه العلبة بين اثنين والله قاعد اسم الله بيقطعها وبيسموها احنا بنقطع الناس تيما ترى يقولوا لا تاير عدقه اه وانا لي تاير عدقه ما هو زابط ها كيف راح ناكلوا الرجال تاكلوا عليك ابل حاصل مثل هذا ها هي مثلا الشجره هذا الشجره اللي يجي فيها هذا والله دون المنبت كذلك نتقسم عليه الشجرون <تصفيق> خليل الارض هذه فيها لكن مال دار الارض بات يذوق مع الشجره حق نقله يعمل لا لازم حقوقه <تصفيق> ما بشيء <تصفيق> اي اذا تسمو ارجع باختار واذا تقسموا الارض خرجت لي الارض دي شجره فيها لا احنا وياك في مشاكل و... ولا العكس ما شي يوم شتي ارضي كذلك ولا العكس انك تعيش في الاصل ويبقى الفرع ولا يتقسموا الارض ويبقى الشجر قال الا بشرط القطع وان بذ يشهد الله الاشتا... اني اشتقت قسمول الشجر بشرط لك كلني يقطع بس سمى الارض والله يقسم الابو العفو قسم الله يقسم الارض الشجر نفسها انا والشجر بني يتقطع وين قسم احنا في الصوره تنقول لا لا صح لا والله الصوره دنج ما لازم احنا نقتسم الشجر دون الارض ولا الارض دون الشجر الا اذا اشترطنا القطع سهله ما هم الصور الثانيه ولا هيك صار بس وين صار يعني انك لا نقتسم الشجره انت اسمها شجيره هم نقوم نقطع دول يهليه دول يهليه دول يهليه دول نقطعها لا نضم نقطع هذول يا هذول وين بدل ان نقطع من قسم تمام وكذلك اذا اشترط اقتسمنا الارض واشترطنا قطع الشجر صابر ولو خلهن هذا لا لا انها يكتسمها صورة كيف؟ يعني صورة كيف صاروا الشجرة والشجرة والهضب؟ لا يا سيداني اشتري النابل دون المبت ولا المبت دون النابل لا اشتري الهما هي ما اشتري الهرع دون الاصر ما عادي اشتري من الهرع دون العصر. دو Conservative. ولا نابت دون المنبت او gracie <صفيق> قال وللعكس most of the salvation?قال وللعكس من <صفيق> ولا النابت دون المنبت. والعكس ما هي صورتين شتيها الان. النا. هي الصورتين. هيا <صفيق> عادش جدي عبدالحسين دخل ولا لسم الفرع دون الاصل لكي دي قبلها. مع الله هكذا. سما الفرع دون الاصل. قال وللنابت دون المنبت <صفيق> والعكس. بس والعكس. النابت دون المنبت. هه? ولا الشجر بون الارض. لا طبعا عشان يا دينار صا ما لا لا باسب لا لا باسب ما مس ما لا بس انا بدي قهوه اه اه تمام الله خير عندك العكس لا يا والله والله وداعمك بالقطع باسب يقطع الشغله من قسم الاصل وانا اظن انه كان مشترك الله غير طالعه لا نبعد عن الاغصان وحدها نشيل انا حططنا الجذر يلا انا حططنا نتقسم بس هذا يا قاعدين الاغصان اوا ان باقي سهل إذا بقي بدون ما بقى لا شرط ولا بشيء لو خلينا سهل بدال القسمه الصحيحه لا لا القطع وتقسمنا الارض لو خلينا هكذا القسمه الصحيحه اني بدي اخلي بي جرام لا اخلي او ما الله عندك ما صحيح نعم قال او الارض دون الزرع ونحوه قال ولعت قسم الارض دون الزرع يعني ما بدي الارض دون الزرع ونحوه مثل الله لا بخضره وفيها أشياء ما هي, ما هي تقسم الأرض تيه. تيه تقسم الأرض دون الزرع ما هي مسائة العكس إلا بشرط الزرع ما هي هي لا ذاك ما هي لكن في تيه وهي كذلك إذا ما بهي إذا به... مثلا زرع تشترط فيها ما هي شجر وتبقى بلاش بالإجراء لا هي... لأن معيه وقت معين مثل حصاد وخلاص انا باذرب قيل مثلا حصاد مع وقت باين دهي وهذا لا ما ده احنا عم نبلدها مياه ترسكال هنا عندنا يضع عين الله معدلاك سباك يا للحوم لك بانك بانك انجح الحمد ليش والله انهم بعد الحصة نراج وزانا كيف بعد الحصة رجع لكم المكان جيت وانما جانا والله انا فهم عدلا ما تنجح بانك انتظر قالها قالها او الارف دون الزرع ونحويه ويبقى بالأجرة ما مثلا بدنا مثلا زرع اولام ديال التمر ولا التمر لا فرق بيننا لانه روحي شجر اه طيب معناته حين مثلا استثني الشجر وين حين بعده ارجع نقعد هنا وياك اه الله ناس لكن ده بس قبل ما وقت له انا وقت وعلى رب الشجر ان يرفع صاها ها؟ برشة جراها مادن تيما لاجة وزنها مزاجع مزاجعين ويحيد مزاجعين ها اهو اياه مدريكا لا بابا لاحا انتكتص كل عمرا عمراي على تبعد ذلك مرحبا دي يجاك انا اهه اه هساب الاطالب ما هساب لكن معنا ما هساب الاطالب ايه بساب معهم مثلا طلح ولا مع علبة ولا في شي في أرضية اعبر ضايت خالص اشتوا يسبروا أرضهم ولا شيء و ما يرضى يبدي شغلة ما أعثر منهم ولا لهم لكن يقوموا الواحد لا تدعو الله اشتراها من أباين من أباين وعلى رب الشيئري أن يرفع أقصانها عن أرض الغير ها أولا شكرمه لا لا مد لا مد شرف الإيماني معرض شكرا لك هذا نعم عبد السلام قلت لك هذا صاحب الماكينه هذه راح يبني عند الماكينه ورجعها ثمه وقال هاي الله ارفعوا الماكينه <صفم> <تصفيق> لا <performance> <زمان>. لا عبد لا كفلناه على رب الشجر ان يرفع اغصانها عن ارض الغيب قال اجي من العروق دي من تحت ما عاد انت كله ما بهملك من تحت انا قمت انا قطعتها يا اخي ما اعرف شيء اليوم من حد منك تحفر له وين ما ويذاي بيقطع اذا شديت ما قطع دراحه دخلتها المفروض هو هذيك يقطع من اسفل المفروض ما بها من تحت لا يا رب الشيء يا بس ومع هو, هو دي لازم عليه انه يقطع عنده لا تقطع لا تلزم انه يقطع طلعا اقصى عن المدد الذي يجي هي قلنا ايه انه يرفعها لا ما رضي تقطعها لا ما رضي ما تتكلم لا لا تصبع لا الزم لا الزم لا ما لا لا, لا, لا ما بعرف انا ما بعرف انا قطعها هاي قاعده بس ترى يا ابن اما اني قطعها ما بلا يزمك القوه دي قم بقى ولا ارفعها طريقه ايوه يرفع لا ما يرفعها ورفعها بتهبيه الركوب لازمها ما هي ما يرفعها يبعدها بحيث لا يقهرها على هذا لا على رب الشئ ان يرفع ارسانا عن ارض الغير ان امكن هو هذا يقطع لا ما غيره عذاب تصرفي ما كذاك ما قد به ولا نقدر نعمله لا لا هو على رب الشجر أيوة. ان يرفعها ولا يقطعها هذا ما هو نافع عليه لا الرقل. ولا يملك بمجرد الشر قال اذا جلت الاغصان فيه. ما ملك ما جاء فيها مثلا من تمر وغيره يقول قد هي ارضيتي مام. الله يا شرط رضيتي قال أه, قال إلخليها بشرطين كيف حلع من امر له إلا بيتة الحالة ما دقيوت يملكه يا..صبح يا مردي، يا سيدر got it يا مردي analog أنا disk iern Labor معرهم brother هل قال, قال قال قل الحق إيل llegó البعر قل الحق أين أروج إلا إرفع ها قال littleful عمره يتصرف في ملك الغير مبلغ على يقطعها هو يعني لا كان يا يقطعها يا لازم لا ما رضى لا قال قال قطعها من هذيك قطعها صحه عطيه صح اتكلمت عليه انتبه صح بشي بشي بشي انا ما يرجع على ما يحفظنا هنا على اقرب حلفه هذا هنا ما اسابري تصرفي حد الغير لازم لا لازم لا ما في ارضيتها ما هو ابراهيم اذا هو شي باي ادوس على كوب بس زورك بس على بس عامل عنده خرير يقطع العروب ساب لا يعني اخذ خرير ها ودي مره واحده اشجرونه ذنا مكداير ها كم يروح من هان ان جربان ها عندكم تقدرون تروحون او تخرج جنب على جفر على بيعطيني كانه على الطريق لا او الطريق مالنا اسد دارك يا ذكرا تخليها يجزع عم عم هو بره على الطريق هو استخدم الطريق انا استخدم نفس النرس ده ما في شغل ما فيش بنستخدمها واحد ولا ازع يا انك تسوي تدفع عن نسخ الضرب خلاص بدفع اي سبب لو كتبه ضرر ها لازم يبعد ليا عندك هذيه يبعد ليا هذيه شجرة نعم من قبش نعم نعم من الآن تقطع العروب وتضرر ذي تو أرضيتها والله ما هي سهلة والضرر ذي بي أرضيتها بتبعد شيء من ملكها <تصفيق> العروب وقدروا ما ذي وين يا فوق اريدك يا زبده يوزع ابعدها طخان صار شي كل واحد قطعهم ما الشجره كلها ما ما الشجره لا لا يعد كلها يعد يعد ما يصير اقول نسوي الشذي بايه هذه تو صرا هذه تو صرا قال انه يزرع بعد الازال يزرع وين انا ما انتسبن ولا ازماد وش عارف والحبوب لا كدوا باير بينهم قبا يج يتشاجر وقبا يج امر بعد قال فان ادعى الهواء حكم بالبينه عليه قالها هواء الشجر ادلع مع واحد شجر في ملك غيره ودعنا هو هو له الهواء هواء الشجر اذا ترف الاغصان في ارضيتك الشجر ودعال اي حق انتو بتعال <سؤال> هواء إن ما عاد هوا لا <سؤال> لا لا لا لا لا الهوا حق ما معها لا ملكه الشجره انها <سؤال> يمد بكل شيء <سؤال> داير <سؤال> واش معها اذا قد تعال هواء حتى لين مع الرضية قطعة. قال الله حق لك البقاء ديك الهواء حق لها. ولا تجلس شجرتك عليك. الرضية يس... واحد ثاني وقال لها الحق حق لك. الهواء حقها. المسألة من فيها دعاء حق البقاء. الهواء. كدو الهواء ولا. ولا شيء. ما بلان دي عمك سدى البقاء. الهواء بس. هو الهواء حق لك. تماهي اللي أحبوك كلها البقاء والله قل بينا عليه قال الله ماذا لن تخلوك كذي يا ورقع ريعي يقول هاكده <Graduate> حان يقول السادة نعم قاله سابر ما قد يخاز ما قد ما قد يقوله ما قد نلاته ما قد رضيوله <مقلة> بدا <jam wet> ما قد سابر لما ما قد يقوله يبني هاكده ما قد وهي على مدعي الغبن وهي إليش البينة على مدعي الغبن إذا ادعى الغبن في القسمة في البين والضرر كذلك إذا ادعى عنها تبرر في القسمة فإذا لم الرضي بالضرر أو لم يقل الرضي وكذلك الغلط إذا لم أما إذا همعتر في نقبه ضرر لكن قدرة ضيبة. إذا عنا قد طيبة. إذا عنا قد طيبة. إذا عنا قد طيبة. إذا عنا قد طيبة. ولا تسمع كل هاتيه. قال لا تسمع من حاضرين. لكن في الغبل. إذا جاء هو موجود وقت القسمة وكل شيء ورقع رجع لما وده وكل شيء. فأروني مغبور. وهو بيحضر في كل, في كل قسمة. فلا فلايكم ما مسرحتنا لا بعد لا ما لا بعد اما اذا هما مبلوع لا هما مبلوع اصلا وهم دار انهم مبلوع ما هم مبلوع لا دره صغير الحين ايش قسموا يقسموا يسموه حابر مايه هذا لحم نباتي مر عليه ولا ما يمسرحتنا بعد صغير مثل انه كبر بيقبل ولا حاضر الاسم ولانه ما يقدروا ولا هو أصله ضعيف في يقبل ولا حاضر لأن ما قدواها ما هو مميز قد يحتاج له إلى تعب لما يعرفه ولا أحد يعرفه ولا. هذا ما هو يقبل قوله لكن ما هو حاضر وعاقل وبالغ ولا يقبل دعوة هي في الغبل وأن في الضرر قد ما يرى الله بعد ما ظهاروا حاضر هنا بالغلط بالغلط كذا على كثير نقص عليه يا والله كتاب الرحم شروطه العقد داينه جاي زي التصرف ما لا كنت اعرف وشاء شروطه العقد بين جائزي التصرف ولو معلقه يعني شرط ان يكون جا... حاصل الرهن من جائزي التصرف الراهن والمرتهن ولو معلقا لو, معلقا. لو على شرط شرط اذا لا جاءت الان ولا جاءت هذا ولا او ماكثا هذا الرهن سنه ولا شهر ولا كملت اقمال قادر يقول <تصفيق> دار هم دفين دي بلدين في البندوق مثلا لا سنة ما يدع البلدين في البيت اللي نزل فيه ما من لكن باي سفر النهير هانا السنة هو في تأكل حالة ورقا يدعب دهم يسوي لها لكن باي سفر لها بسرعة بل لها رقع البيع يوكل ناو يبيع يتجلها يتجلها لا بأ تمام وإذا لنا ولا خلاه كي ايده ولا تقدر يشتري سر يسلم الرب لا الوكاله برغي كي شرط خلاف معيبه فاذا ما شرط شرط انه ما ي ما يغمد الشرط على ضامه فيتين الخيارات ها مثلا جا واحد شوف اذا ما جيت يا ابوك اه يوكله ما الا شباب الا يجيب توكيل لهذا بده يقول ايه انا هذا يعني يعني باع لا هو معناه يقول باع بمقابل لا لكن هلو ثمان أكثر؟ إلا بالدولة بالدهير الله، ثمان أكثر يعني جاءنا في عجل الظلط وحطي قلت لك قلتها قدوا لك مقابلة لك لا يسبر جوك هذين، بيع دوقين قبل ما أحشب؟ إذا قبها أرباء، وش هو ممنوع؟ إما أغبت؟ ليه، بيع بيع بعت منك حيني، حيني وفا ذياك الأيام يعني يجو بيع منك في ذلك؟ يعني وكرت أقبل بيع ماذا يا عندك؟ إذا جاء وقال ذلك؟ هو قال بعد ما مثلا بعد سنه بعد سنه قدوه هي ال الوسمه له الرهن لي مقابله مقابل مقابل مقابل وفي الخيارات كذلك الرؤيه والعيب الشر والقبض في المجلس او غيره بالتراب وكذلك الحكم وقد... في المجلس. ناري. ناري المجلس كنا وقبضه في المجلس والله غيري, أو غيري بقاية بقاية بالتراضي تراضنا من شكل وصل عنده فقدره يعني اكنه ما الدين ها المجلس قالوا استغرت روبيته بوته الدين كما اذا بداسبر مثلا اطرح الرهن وما قبلت استكعي بالتراضي خمس تقردان يا يقدور يا يقدوره الشيء بالتراضي بينها كف ضمان ترى بابنها كف سوا كف يقولوا بخير اي ثانك يو من التراضي الشيء يوه بالتراضي بينهم يكون القبض نفسه بالتراضي واستغرت روبيته بوته الدين قيل و بحلوله قبل ما يستقن الدين عده المانحة ما قدو رهن ما قبشي رهن إذا قدو ديتك الرهن قد سد وما قد هبدا نريجي هو رقع جدين فإذا من هنا قعد دين قدو رهن آه. آه. آه. <تصحب <تصحب> حكما حكما رهن قدو صاحب قيل و بحلوله إذا مدران قاهم أجل بعد الأجل الرهن اليوم و الدين مثلا السبوع. ما يستقر ويكون رهن الله بعد السبوع. مش تيه اشتماع لو بتأسكن يعني لو بتأسكن ردين. ما كنتم اجل. وقلنا اجلت لك السبوع. قال ما يصير رهن الله بعد السبوع. قال صاحب القين. المذهب هو من هن قاعدين. هن ما اجل. ما اجل. يا بوا رهن الله. اكثر الله يوم انا الراهن الله الله لما هم اجل تمام اسلمهم الرهن لك يبن لك حق ايوه طيب يا ربمان ايش انا مالها فايده كنا هذه السطور هنا اسبوع مش عاد اجري قد ثلاثه سوا هم اجل ولا ما هم الرهن نقاب اذا مثلا اعط لك دين للسنه وقلت اشتي رهن. وديتني الرهن على صاحب, ال... صاحب القيل انه ما قدو رهن عندي لا عنده بس يعني حكمه دال امامه ايوه ما قدو والمذهب انه رهن من حين استقر الدين اه ما, ب... ما بفايدة لها اي عب بفايدة ل... للرهن لا ايه قال فو... وَبِي ف... وفو... فَوَاتِ الْعَيْنِ وَكَوْنُهُ مِمَا يَسِحْ بَيْعُهُ رجع معدل صاحبه جيلها. وَكَوْنُهُ مِمَا يَسِحْ بَيْعُهُ يَلَّا عَيْنَا لما بعد حياتي بباقي لذي مفهول لذي مفهول وَكَوْنُهُ مَا زَهْ بَيْعِنِ لَوَبْنُهَا وَكَوْنُهُ مَا زَهْ بَيْعُهُ دوء وبدأي كلام ماذا قالت عَك هاه هاك تبعها نجاعدها مرون هاك